غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طَائِفَةً منهم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 فَرَدَدْنَاهُ إِلَاءَ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا